نكفقنا على النار وهذه الصفة لأولئك الذين أشار الله سبحانه وتعالى إليهم في قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لا آيات لأولي الألباب منهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم على جميع حوالهم ذاكرين لله سبحانه وتعالى حال قيامهم وقعودهم وحال اطجاعهم وعلى جنوبهم وهم يذكرون الله جل وعلا تعظيما له ولشأنه سبحانه وتعالى وهكذا يتفكرون في هذه الأجرام العظيمة التي خلقها الله جل وعلا من سماوات ومن أراضين يتفكرون في صنعهما وإذقالهما مع عظم أجرامهما وهذا التفكر إذا صاحبه الإخلاص لا شك أنه يوصل إلى الإمام بالله سبحانه وتعالى إن كان الشخص كافرا وإن كان مؤمنا يزداد إيمانا على إيمانه فإن خلق السماوات والأرض خلق عجيب وإن أجرام السماوات والأرض عظيمة جدا ثم ذكر الله عنهم ما هم عليه من تنزيه الرب جل وعلا من العبث ومن الباطل فقال سبحان ربنا ما خلقت هذا باطلا أي عبثا ولغوا وإنما خلقت ذلك من هذه الأجرام لحكمة عظيمة وبالغة سبحانك تنزيها له عن هذا العبث عن هذا اللغو فالله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقائص أو عن صفات النقص سبحانه وتعالى وهكذا عن فعال فعال النقائص سبحانك فقين عذاب النار فدعم الله سبحانه وتعالى بعد تنزيهه عن النقص بأنهم أو بأنه يقيهم عذاب النار. فالحاصل هذه آيات عظيمة مع ما تقدم. فذكر الله من صفات أولي الألباب أن الباد أن لب عقولهم أو أن كمال عقولهم أوصلهم إلى التفكر. وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى على جميع حالهم. قياما وقعودا وعلى جنوبهم. واختلف العلماء أهل التفسير في قوله الذين يذكرون الله قياما فقيل المقصود بذلك في يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم على حسب استطاعتهم فيصلون قياما إن استطاعوا على القيام أو قعودا إن لم يستطيعوا على القيام أو على جنوبهم إن لم يستطيعوا لا على ذا ولا ذاك ويدل على ذلك حديث عمران الذي تقدم معكم في البلوك صل قائما فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم يستطع فعلى جنب. فقال المقصود بذكر الله هنا حال القيام وحال القعود وحال كونهم على جنوبهم هو في الصلاة فيذكر الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم إذا لم يستطعوا على القيام صلوا, صلوا قعوداً وإن لم يستطعوا الاثنين على الحالين صلوا على جنوبهم ومنهم من قال هذا عم من ذلك يشمل الصلاة وغير الصلاة فهم ذاكرون الله سبحانه وتعالى في صلاتهم وفي غير صلاتهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم ومنهم من قال المقصود الخوف الذين يخافون الله حال القيام وحال القعود وحال التجاع جميع أحوانهم هو الخوف من الله جل وعلا فهذه ثلاثة أقوال في قوله الذين يذكرون الله قيل في خصوص الصلاة يذكرون الله هذه الحالات وقيل في الصلاة وفي غير الصلاة وقيل المقصود يذكرون الله يخافون الله جل وعلا حال القيام وحال القعود وحال للطجاع هم في أحوال الخوف في جميع أحوالهم خائفون لله سبحانه وتعالى فهذه صفة يجب أن يتصل بها المؤمن حقا أنه ذاكر لله في جميع أحواله وهكذا أيضا يتفكر في هذه المخلوقات العظيمة وهكذا ينزه الله جل وعلا عن خلق هذه المخلوقات وهكذا في جميع فعاله وصفاته ينزهه عن الباطل واللغو فحاشا سبحانه سبحانك أي ما خلقت هذه باطلا لا ولا الأراضين ولا في فعلك باطل. ولا في صفاتك باطن كل ذلك عن حكمه فهذا تنزيه عظيم لله سبحانه وتعالى فما يعراب سبحانك مفعول مطلق. أحسنها ولا تكون إلا كذلك ولا تنصب إلا على المفعولية المطلقة وفعلها أو فعل هذا اللفظ يحدى خجوبا لا يذكر ولا يجمع بينهما أسبحك سبحانك سبحك تسبيحا وسبحان بمعنى تنزيه سبحانك أي تنزيها لك أما لا ينطبق من الأمور ومن هذه الأمور التي لا تنطبق وتنزع عنها الخلق باطلا ما تخلق شيئا باطلا أبدا لا هذه عقارب ولا الحيات ولا ما في الكون كله ما خلق شيء من باطل ولقون هذا عبثا بل كل ما في الكون خلقه لحكمة فبعضها ظهر حكمة العباد وبعض المخلوقات لم تظهر الحكمة العباد بخلقها فالشيطان خلقه الله لحكمة وغير الشيطان من المخلوقات خلقه الله سبحانه وتعالى لحكمة ظهرت لك أو لم تظهر سلم فقل سبحانك أي ما خلقت هذه الأشياء باطل فقنا عذاب النار إن ظهرت لك الحكمة الحمد لله وإن لم تظهر لك فاستسلم لشبح الله سبحانه وتعالى ولا تقول لماذا خلق الشيطان ولماذا خلقت الحيات والعقارب وغير ذلك خلقها الله لحكم لا يعلمها إلا هو سبحانه والأسئلة التي خفيت عن الحكم فيها والتي قد أبانها الله جل وعلا الحمد لله فالواجب على العبد الإدعان تسليم هذا الواجب قال رحمه الله قولوا تعالى وهذه الآية كما تعلمون جاء فيها حديث ابن عباس قل عنه يذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها قام وقرأها في الليل ثم قال ويل لمن قرأها حديث عائشة حديث عائشة رضي الله عنها ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها صحيحة عظيمة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب إلى آخر الآيات العظيمة من آل عمران الذي يقرأ هذه الآيات ولم يتفكر فيها رسول الله يقول ويل له ويل لمن قرأ هذه الآيات ولم يتفكر أنزلت علي الليل آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها هكذا قال عليه الصلاة والسلام فهي آيات عظيمة ودلالات واضحات على الرب سبحانه وتعالى سماوات ذات أجرام عظيمة وأراضون كذلك ذات أجرام عظيمة وجبال راسيات. كل ذلك آيات تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى قال رحمه الله قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قال علي بن أبي طالب بن عباس رضي الله عنهم والنخع وقتاذ وهكذا بن مسعود لم يذكره هنا ذكره غيره والنخع وقتاذ هذا في الصلاة يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب ومنهم من جعل ذلك عاما في الصلاة وفي غير الصلاة قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار ابن محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوب قال أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ما تعرف عن الترمذي هذا الترمذي محمد بن عيسى ترمذي ما تعرف عنه؟ لذا ما تعرفه هذا الترمذي أتعلم له كتاب مشهور صحيح صحيح ترمذي صاحب السنن أحسن ذه له السنن مشهورة وهو تنميذ لامام الحديث البخاري رحمه الله في عصره قال أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى ترمذي قال أخبرنا هنناد قال أخبرنا وقيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض وقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب والحديث الصحيح كما تعلمون ورأه الترمذي وأبي داود وكذلك أيضا النساء وزاد فيه النساء على ما ذكر صاحب المغني وغير موجودة في المشتبه في الكبرى ولا في الصغرى، فإن لم تصلح مستلقيا لا يكلف الله نفسه وسعها قال محقق المغني ولم نجد هذه الزيادة في النساء لا في الكبرى ولا في الصغرى. وعزاها أبو محمد بن قدامة رحمه الله الموفق إلى النسائي وما هي موجودة في النسائي وقال سائر المفسرين أراد به المداومة على الذكر في عموم الأحوال وهذا تفسير جميل أراد به المداومة على الذكر في عموم الأحوال في الصلاة وفي غير الصلاة فينبغل العبد أن يذكر الله في جميع حواله كان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه على كل أحيانه يذكر الله سبحانه وتعالى هذا ينزل منه أنه يذكر على كل حواله في جميع ولا ولأولا أن يذكر الله على طهارة إني خشيت وأنا أذكر الله على غير طهارة ما منعني لما ترك السلام ورد السلام إلا أنه قال بعد ذلك معلناً تطيباً لنفس المسلم خشيك وأن أذكر الله على غير طهارة يبغل شخصاً يبين سبب حتى لا يزن بكبر أو لا يزن بغير ذلك من الأشياء إذا ترك شيئا يبين تركت لأجل كذا أو لم أكلمك لأجل كذا ما فعلت هذا لأجل كذا وكان ينتظر أنك تفعل هذا الشيء رسول الله كان يطيب نفوس أصحابه عليه الصلاة والسلام تطيب الأنفس جيد ولا سمة أنفس الصالحين الذين يحبونك طيب أنفسهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيب أنفسهم بين له لماذا لم يسلم ولماذا لم يرد وبين الصاعب الجثام رضي الله تعالى عنه لماذا لم يقبل هديته وهكذا أيضا طيب نفس ذلك الذي أهدى إليه إنك الخميسة قال ردوها إلي وهدوا لنبن أمبجانية حضه معنا كليتهما له هدية هدان يا الأولى والثانية أيضا لكن قال رسول الله خذوا خميصتي هذه لا أبجهم وأتون بامبجانية أبجهم وكلها من عنده رضي الله تعالى عنه فما قال خلاص ما نريد هذه اشغلتنا عص لا ردواها له لا وتون بشيء آخر ما يشغلنا عص لا منه حتى تطيبنا في سرير يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فمرعاة النفوس نفوس الصالحين أمر مهم جدا ولست الله لعانه وقال سائر المفسرين أراد به المداومة على الذكر في عمول أحوال لأن الإنسان قل ما يخلو من إحدى هذه الحالات الثلاث صحيح إما قائم أو قاعد أو على جنب قل أن يخلو من هذه الحالات الثلاث هذه أحوال الإنسان مع الاستنقاء أيضا هذه أحواله وقال سائر المفسرين أراد به المداومة على الذكر في عموم الأحوال وهذا هو الصحيح لأن الإنسان قلما يخلو من إحدى هذه الحالات الثلاث نظير في سورة النساء فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم نظير هذه الآية والتنظير جميل هذه الآية نظيرها ما في النساء في الحث على ذكر الله سبحانه وتعالى والمداوم على ذكره في عموم الأحوال وأن شخص ينبغي يلازم ذكر الله جل وعلا في عموم أحواله ولا يخرج عنه وما يعينك على ذكره أو مما اهترتب على ذكره البعد عن المعاصم أن تذكر الله في جميع أحوالك تبتعد عن المعاصم كلما هميت بمعصية ذكرت الله العظيم سبحانه وتعالى فابتعدت عن هذه المعصية فالملازم لذكر الله ينجو من كثير من الشرور التي يقع فيها الغافلون عن ذكره قال نظيره في سورة النساء فإذا قضيت مصطناة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ما إعراب قياما وقعودا وعلى جنوبكم واحد بادئ درس الأجرومية مع شرح خين مالك عليها اعرف قياما وقعودا وعلى جنوبكم ما يعرف هذا ما أنت درست شيء في النحو وأنت الأخصى حبسيون درس شيء في النحو درس النحو طيب الحمد لله أنت كبير تحتاج للنحو آمن من أولاد الدوم أعرف حال أحسنته هذه أحوال قال قوله تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض يتفكرون في بديع صنعهما وإتقانهما وفي أجرامهما العظيمة وهذا التفكر إن صدق صاحبه يوصله إلى الإيمان بالله إن كان كافرا ويوصله إلى زيادة الإيمان إن كان مؤمنا تفكر عظيم في هذه السماوات والأرض وهذا مما حتى الله سبحانه وتعالى عليه كثير في الآيات في القرآن يحث الله سبحانه وتعالى على التفكر والتأمل والنظر في هذه الأشياء وكذلك أيضا في عواقب الأمور وما تؤون إليه الأشياء وما يؤون إليه الحال هذا أيضا من جاء القرآن تفكر في الدوات والتفكر أيضا في المآلات قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وما أبدع فيهما ليدلهم وما أبدع فيهما ليدلهم ذلك على قدرة الله ويعرفوا أن لها صانعا قادرا مدبرا حكيما هذه علة الأمر بالتفكر ويتفكرون في خلق السماوات هذا خبر وفي إشارة إلى الأمر أنه ينبغي للإنسان أن يتفكر لأن تفكر بهذا يوصل إلى أن لها صانعا قادرا مدبرا حكيما فيزداد الإيمان ويعرف أن لها صانعا قادرا مدبرا حكيما قال ابن عون الفكرة تذهب الغفلة صدق الله الفكرة تذهب الغفلة وعدم الفكرة يبقى الشخص في سباته ورقاده وغفلته والعياذ بالله ويموت على غفلته قال ابن عون إن الفكرة تذهب الغفلة وتحدث القلب الخشية كما يحدث الماء لزرع النبات. أحسن هذا الكلام يحفظ يا أخوان كلام جميل جدا. الفكرة تذهب الغفلة وتحدث القلب الخشية كما يحدث الماء لزرع النبات. قال ابن عون الفكرة تذهب الغفلة وتحدث القلب الخشية كما يحدث الماء لزرع النبات. وما جلية القلوب بمثل الأحزان. ولا استنارت بمثل الفكرة سبحان الله فالأشياء ربما المحزنة يحصل عظيم النفع للقلب بها يرجع إلى الله سبحانه وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله إن إليه راجعون فيحصل الجلاء بشيء من المصائب التي تصيب الإنسان ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى ترك الغفلة فأن هذه الحادثة اليوم في غيركم وخرفيك أو هذا الذي حصل لك ربما يحصل لك أعظم من ذلك وتفارق به الحياة قالوا ما جلية القلوب بمثل الأحزان ونسكنارت بمثل الفكرة قولوا تعالى ربنا أي يقولون ربنا فما إعراب ربنا يا أخي؟ ما إعراب ربنا مفعول به لفعل محذوف أو لفعل مذكور أو تمييز أو حال من المنصوبات؟ ما عندك مبتدا منصوب مبتدا ما مبتدا مبتدا مرفوع منادى بحرف نداء محذوف يا ربنا ما خلقت هذا باطلا عبد الكريم مدرس النحو أنت ضرورة ينسى تقرأ في تفسير وتقرأ في أصول وتقرأ في عقيدة وتقرأ في أشياء كثيرة تأجي لهذا الزاد معك طيب أحسنت أعتنوا باللغة العربية مهمة والله والله مهمة جدا أيوا يقولون ربنا ما خلقت هذا رده إلى الخلق ما خلقت هذا المتقدم السماوات والأراضين ما خلقت هذا المتقدم المذكور وأفرد هنا لأنه يعود عن المذكور لم يقل ما خلقت هذين باطلا ويتفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذين قال ربنا ما خلقت هذا أي المذكور المتقدم فلذلك أفرد لي أن المقصود به المذكور وذا من ذاك الذي تقدم في درسنا في الرد على الإمام العربي قال رحمه الله ويقولون ربنا ما خلقت هذا رده إلى الخلق رده إلى الخلق الإفراد أو رده إلى السماوات والأرض باعتبار أن المقصود المذكور فإما يكون إفراد ما خلقت هذا الخلق أو ما خلقت المذكور من السماوات ومن الأرض باطلا فهو يصلح أن يرد على الخلق فأفرد لأجل هذا أو يصلح أن يرد على السماوات الأرض وأفرده باعتبار المذكور المتقدم قالوا ويقولون ربنا ما خلقت هذا رده إلى الخلق فلذلك لم يقل هذه وأيضا هذا كذلك أيضا ولم يقل هذه لأن المقصود الخلق أو لم يقل هذه لأن المقصود المذكور المتقدم السماوات الأرض فلذلك لم يقل هذه باطلا أي عبثا وهزلا بل خلقته لأمر عظيم وتقدم يعرف الناس الصانع القادر المدبر الحكيم والصانع ليس من أسمائه الذي يظهر وإنما هو صفة من صفاته ويخبر عنه بذلك أنه صانع سبحانه هل لا أحد يا الصانع إن الله خلق كل صانع وصنعته، لكن هذا الصفة إن الله يصنع الأشياء ويخلق الأشياء لكن هل الصانع من أسمائه الذي يعرف أنه ليس من أسمائه الصانع وإنما يخبر به خبرا عنه قال من خلقته لأمر عظيم وانتصب الباطل بنزع الخافض هذه فائدة نحوية ربنا ما خلقت هذا بالباطل انتصب بعد ذلك لما حدف الجار انتصب الباطل بنزع الخافض أي على نزع الخافض لما نزع الخافض انتصب فقال الله ما خلقت هذا باطلا والأصل بالباطل ما خلقت بالباطل قالوا انتصب الباطن بنزع الخافض أي بالباطل سبحانك فقنا على النار وهذا تنزيخ كما سمعته أي تنزيها لك عما لا يليق بك من الأمور التي هي لا يجوز أن تنسب لله سبحانه وتعالى ومن ذلك هذا المتقدم خلق السماوات والأرض من الباطل أي عبثا وهزلا سبحانك تنزيها لك يكفي هذا إن شاء الله الآية التي قرأناها مع بيان بعض معانيها تبعين هل يجوز أن تقول البحر غدار أيش غدار يا نور ذا غدار لا لا ما يصبح ذا هل يصبح أن ينسب الغدر دين الذي دي لا إرادة له ولا كذلك مشيئ له إلا ما جعل الله سبحانه وتعالى في بعض المخلوقات من الإرادة والمشيئة قام الجدار فيريد أن ينقب. جدار يريد أن ينقب. فنعم فمن أهل العلم من ينسب, ينسب للجمادات الإرادة ينسب لها الإرادة فإذا كان من هذا الباب وإلا هو ما يجوز من أصل هذا اللفظ أما الإرادة فنعم تنسب للجمادات على قوله السنة ولا معنى أن يجعل الله إرادة في شيء من هذه الجمادات ومن هذه التي لا تعقل التي لا تعقل من البحار وغيرها لكن هذا اللفظ لا يجوز أن يقال البحر غدار والزمان غدار إلى آخر ذلك قال هل تعلم النحو أم العقيدة البادئ ما في تعارض بين هذا وهذا يأخذ مقدمات عقيدة ويدخل في النحو يستفيد من النحو ويستطيع أن يجمع بين هذا وهذا ما, فيه تعارب. ما يشغل في تعارض ما يشغلك النحو عن شيء إن شاء الله هل يجوز أن تقول الإيمان يزيد وينقص لا يجوز أن تقول إيماني زيد وينقص على قول مرجع أنت سلفي فقل إيماني زيد وينقص أما عند المرجع ما يجوز وما يقال هذا هذا باطل ما يصبح هذا السؤال لا أنت سلفي تسمع كل يوم هذا الكلام نعم الإيمان يزيد وينقص هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي وخالف في هذا المرجع المبتدع فقال الإيمان لا يزيد ولا ينقص إنما هو شيء واحد ولا زيادة فيه ولا نقصان زيادته كفر ونقصانه كفر قال نقصان هو كفر فهو شيء واحد هذا كلام غير صحيح رد عليهم السنة وكتبه للسنة الحمد لله طافية فالعقيدة مثل هذا الشخص ينبغي أن يعتني بها يكون يجهل مثل هذه الأشياء التي هي تعتبر عند أهل السنة أمور ظاهرة أمور لا خفا فيها زيادة الإيمان ونقصان الإيمان وهكذا الخوارج يقولون بزيادة الإيمان ونقصان الإيمان ولكن إذا حصل نقص فيه كفر الشخص خرج إلى حيز الكفر بشيء من المعاصي لأنه شيء واحد أيضا عندهم لا يتجزأ وهذا كله باطل الإيمان بضع سبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إما فت الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان